عبد الباري بن محمد الثبيتي تقدم لادائي لادائي خطبتي يومي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an Aishhadu anna muhammad al-resul الحمد لله الحمد لله الذي كتب لعباده المؤمنين الجنه دار الابراء احمده سبحانه واشكره في العلن والاسرار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نقر بوحدانيته ايما اقرار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 حسن عشرة الوالدين ببرهما والاحسان اليهما وخدمتهما بالنفس والمال والدعاء لهما احياء وامواتا واكرام صديقهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابر البر صله ولد اهل ودي ابيه وحسن العشرة بين الاخوة والاخوات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 كالمُجاهِد في سبيل الله أو القائِم الليل، الصائِم النَّهار وحثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام المُسنِّين وحُسن عشرتهم فعن أبي مُسَلَ الشعري رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المُسلم ومن إكرامهم رعايتُهم صحِّيًّا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 ان كبب اعط السواك اكبرهما ومن حسن عشره عباد الله انزال الناس منازلهم واعطائهم حقهم من الاحترام والتقدير وذكر محاسنهم وميزاتهم وكان صلى الله عليه وسلم يعرف فضل اولي الفضل وقال ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا وحين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه فاتحا جاء ابو سفيان واسلم فاراد النبي صلى الله عليه وسلم تثبيت اسلامه وهو من سادات قريش ومثله يحب الفخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن وللعلماء حق على الناس وحسن معاشرتهم هج الاسلام وذلك بحسن الاستماع لهم وتقديرهم واحترامهم ومجالستهم وكان الصحابه رضوان الله عليهم اذا جلسوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستمعون اليه كان الطير على رؤوسهم وصل زيد بن ثابت رضي الله عنه يوما على جنازه فقربت اليه بغلته ليركبها فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فاخذ بركابها فقال زيد خلي عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس هكذا امرنا ان نفعل بالعلماء والكبار ومن حُسْن عشرتهم عدمُ إطلاق اللسان فيهم بالثلب والانتقاص فلُحوم العُلماء مسمومة وعادةُ الله فيها اتكِ أستالهم ومنتقصهم معلومة وإنَّ من أطلقَ لسانَه في العُلماء بالثلب ابتلاهُ الله قبلَ موتِه بموتِ القلب وحُسْنُ العشرة عباد الله مع السلطان بالطاعة في غير معصية الله يدعو له غائبا ليصلحه الله تعالى ويصلح على يديه وينصحه في جميع امور دينه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم ومن الناس عباد الله من في معاشرتهم شيء من العنت وتقذفك سلوكياتهم وتقذفك سلوكياتهم بالساعات من الاذى عشرة هؤلاء تتطلب نوعا من المداراه فعائشة رضي الله عنها ان رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه قال بئس اخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلَّق النبيُّ صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسَطَ إليه فلما انطلَق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قُلتَ كذا وكذا ثم تطلَّقت في وجهه وانبسَطَ إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدِّني فحَّاشَا إن شرف الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس التقاء شره وتدوم العشرة وتزداد رسوخا بقضاء حوائج الناس ومشاهده حسناتهم وترك التقصير معهم وزيارتهم والسؤال عن احوالهم ومواساتهم بالمال والصبر على شفائهم واسقاط التهمه عنهم ومصاحبه كل انسان على قدر طريقته قال شبيب بن شيبه رحمه الله لا تجالس احدا بغير طريقه فانك اذا اردت لقاء الجاهل بالعلم والله بالفقه والعيب بالبيان اذيت جليسك وتدوم العشره عباد الله بالبعد عن الخصومه وتقديم الصلح على الجفاء فقد روي عن علي بن ابي طالب ان رضي الله عنه قوله احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني وانياكم بما فيه من الايات والدل الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جمل القلوب بالايمان وزين النفوس بالصبر والسلوى احمده سبحانه واشكره في الظاهر والنجوى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الاسماء الحسنى والصفات العلا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعد النصر والتمكين لمن صبر واتقى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن حسن العشرة النظر في أحوال الأمة واشدها نكاية مأساة غزة في هذه الايام مأساة القتل الجماعي الذي يمارس بلا هواده وبسلوك وحشي مقيت استهانه بالدماء التي تسيل من اجساد الشيوخ وأشلاء الاطفال والنساء في مشهد اليم تفوح منه رائحه الموت وصور محزنه لا يطيقها الضمير الانساني الحي احداث تحكي عمق الجريمه الانسانيه التي تسلطت فيها الهه القتل والتدمير والخراب كارثه انسانيه في شتى مناحي الحياه فلا ما ولا كهرباء ولا دواء شعب يعاني ويتالم يستيقظ على عشرات الجثث وينام على اصوات القنابل والصواريخ المدمره التي لا تفرق بين حجر وشجر وبشر اصوات تثير الرعب وتشيع الخوف وتزرع الهلع تعبر عنها صرخات الاطفال ودموع الثكالى واحوال المشردين وبحث الهاربين عن مكان ينجيهم من الموت قال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره ان الله ل قوي عزيز فنسالك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا اللهم انا نسالك يا الله بانك انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نسالك يا الله ان تنجي المستضعفين في غزه اللهم انجي المستضعفين في غزه وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انهم جياع فاطعمهم وااللهم انهم جياع فاطعمهم وحفاة فاحملهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانتصر لهم اللهم انهم مظلومون فانتصر لهم اللهم انهم مظلومون فانتصر لهم اللهم كلهم وايدا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين اللهم كلهم وايدا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين اللهم انزل السرك عليهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ارحم الراحمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزم عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون اولياك اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون اولياك اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون اولياك اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان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 ونعوذُ بكَ من النار وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعمل، اللهم أصلِح لنا ديناً الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دنياناً التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرةً التي فيها معادُنا، وجعل الحياةَ زيادَة لنا في كل خير، والموتَ راحَةً لنا من كل شرٍّ يا رب العالمين اللهم عِلنا ولا تُعِن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا، وامكُر لنا ولا تنكُر علينا، وإهدنا ويسِّر الهُدى لنا، وانصُرنا على من بلنا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 اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد لسانتنا واصلخ شقيمت قلوبنا اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى اللهم وفق امامنا وولينا وامنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين ووفق نائبنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين اللهم وفق جميع اولى امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين ربنا انغفر لنا وان لم تغفلنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أوفر الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وزواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك اللهم على محمد وزواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائي الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الاله والصحب الكرام وعننا معهم بعفوك وكرمك يا ارحم الراحمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ان تذكرون فاذكروا الله هيا واركو واشكره على نعيمه يزدكم وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون